قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكُم بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من وراء وكانت امرأتي عاطرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضيا يا زكريا إن نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ إسْمُهُ يَحِيٌّ لَنْجَعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيَّةٌ قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتْ إمْرَأَةٌ عَاطِرٌ لَقَدْ بَلَوْتُ مِنَ الْكِبَرِ عَدْيَيَّ قَالَ كَذَلِكَ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 فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبعوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا فبر بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا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 يَمَسَّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَشَرًا قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وكان أمرا مقضيا فحملته فتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني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 فهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي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 يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أم كبري فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبي قال إن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 وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي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 فَقُمْ فَاعْبُدْهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ تَخَالَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مشهد يَوْمٍ عَظِيمٍ أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر فهم في غفلة وهم لا يؤمنون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 أنت كفت بعني أهديك صراطا سوية يا أبت لا تعبد الشيطان إلّا الشيطان كان للرحمن عصية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 لَإِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيَّا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيَّا فَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَى أَلَّا بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمْ نَعْتَزِلْهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًا جَعَلْنَا نَبِيًّا فَوَهَبْنَا لَهُم مِن الرَّحْمَةِ نَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّ وَأَذْكُر فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِهِ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 Aulâik al-lazine an'amallahu alayhim min an'abiyyin min zürriyete adama wa mimin hamalna ma'anooch wa min zürriyete ibrahim wa israel wa إَا تُطْلَ عَلَيهِمْ آيَاتُ الرحْمَانِ خَروسُ الددَّدَو وَبُكّ فَقَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌُ الظَّارُ الصَّلَةَ وَتَّبَع الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَقَوونَ وَّ illa men taaba وَآمَنَ amana صَالِحًا amila salihan fa ulai ka yadkhuluna l jannate wa la yuzlamuna shay'a jannatu admin illati wa'ada r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 ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسا فأخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أي الفريقين خير مقاما وَأَحْسَنُ دِينًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هم أَحْسَنُ أَثَاثًا ورئيا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 ويزيد الله الذين هتدى الهدى والباقيات الصالحات خير إن عبده ربك ثوابا وخيرا ردا فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتي الناس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 وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْءٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْنَعُ لَهُمْ رِكْزًا